هذا أحد الإخوان جاب من كتاب المغني الكلام على مسألة التورك أحد الإخوان استدرك المرة الماضية وقال إن الشافعي رحمه الله يقول بأن التورك يكون في كل تشهد يعقبه سلام وكنت ذكرت بأنه موافق لما جاء عن أحمد في هذا وذكرت لكم من قال هذا من نقله عن الشافعي إن كان النووي في المجموعة ذكر بأنه بعد في الذي يكون بعده سلام فهنا يقول قال ابن قدامة رحمه الله وجملته أن جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في التشهد الثاني، وقال الشافعي يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيا كتشهد الصبح والجمعة. صلاة التطوع لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك الثاني فإن كان في الصلاة تشهد ثاني فإنه لا يتورك في الأول وقال الإمام مالك يكون متوركا على كل حال لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا رواه أحمد والسن عند الإمام أحمد أن ينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الركعتين سواء سلم منهما أم لم يسلم وأما في الجلسة للصلاة في التي فيها تشهد ثاني فإن يتورك نقله من المغني وعلى كل حال الإمام أحمد المشهور في المذهب وأنه يفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني فالتشهد الأول يفترش والتشهد الثاني يتورك يقول ألا يمكن أن يقال بأن القيد الذي جاء في بعض الأحاديث لبعض الأذكار بأنها خاصة بصلاة الليل أنه قيد لا مفهوم له وإنما هو لذكر حادثة فيكون عاما في النافلة والفريضة إضافة إلى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي ولنفرق بين الفريضة والنافلة فيكون عاما على كل حال لو أن الإنسان قال مثل هذه الأذكار أو حتى سأل إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مرت بآية فإن صلاته صحيحة لا إشكال فيها لكن هل هذا هو الأكمل في الاتباع أنا أقول بأن الأكمل في الاتباع هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالاته. فإذا نقل أنه كان يفعل ذلك أو أنه يقول ذلك في صلاة الليل فنقوله في صلاة الليل والصحابة رضي الله عنهم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا صلاته ونقلوا ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام من الأفعال والأقوال فحيث ذكر ذلك في صلاة الليل فإنه يقيد بها لكن لو فعل في غيرها فإنه يقال ما صح في النافلة صح في الفريضة والله تعالى أعلم يقول سؤال الثاني ألا يقال بوجوب ستر المنكبين في الصلاة لحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء ولا ليس على عاتقه منه شيء فهو على كل حال هذا الحديث يحتمل أنه نهي والنهي بالتحريم وتكلمت على هذه المسألة بشيء من التوسع في الكلام على المقنع في شرح المقنع وذكرت بعض الروايات التي قد تكون صارفة لهذا من الوجوب إلى الندب والاستحباب ولكن القول بالوجوب قول له وجه قوي ويوجد ما يدل عليه هذا الحديث وغير هذا الحديث يقول إمامنا في مسجدنا في صلاة الفجر لا يطيل القراءة في الصلاة يعني أنه إن طال فإنه يقرأ بصورة الفجر مثلا في ركعة وفعله هذا بشكل دائم فهل خالف السنة في عدم طالته للقراءة نعم يكون مخالفة للسنة لكن لو أنه وراه ناس مرضى أو عجزة وغالب الجماعة ليصلون خلفه من الضعف فمثل هذه الحال يراعيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه قرأ إذا زلزلت في سفر، نعم، في الركعتين يعني أعادها، وكذلك الكلام ما كان يسمع صياح الصغير، يقال دعاء الفرج ما فيها في أدعية تنشر وتطبع وتوزع لا أصل لها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء ملفقة من كلام الناس. لا يشتغل بهذا يشتغل بجوامع الكلم أمس أيضا رأيت كتابا في الدعاء منقول من مثل سير علام النبلة والكتب هذه كتب التراجم أدعي قالها بعض السلف لكن بعضها مشكل ولسنا كل من قاله السلف أو ورد عن بعضهم قد لا يكون نقل بدقة وقد يكون له فيه تأويل أو نحو ذلك يعني يا من فهو في كل مكان مشكلة لي وإن علق عليها المعلق اللي جمعها وقال أي علمه في كل مكان مع انظاهر اللفظ لا يساعد على هذا رجي واحد يدعو وإذا سئل قال أقصد علمه في كل مكان يا من هو في كل مكان إصلح هذا وإن كان نقل عن بعضهم طب المتقدمين عليكم بجوامع الكلم. ما حكم إذا قطع المؤذن الأذان هل يكمل أو يعيد نقول بحسب إذا قطعه وطال الفصل فإنه يعيد وإذا لم يطل الفصل فإنه لا يعيد يقول ذكر من كثير في البداية والنهاية عدد عدد إيش لا ذكر عن أدري إيش صفرات عمر ما أدري, ما أدري ولكن كان على أصحابه إيه يقول ولكن كان علي وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاوية وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم فكيف نوجه هذا الكلام ما يحتاج إلى توجيه ما يحتاج إلى توجيه هذا علي رضي الله عنه كان أقرب الطائفة إلى الحق كان والخليفة والإمام الذي تجب مبايعته نعم ولكن غاية ما يقال بأن معاويه رضي الله عنه كان متأولا كان متأولا نعم وهم أجورون على هذا التأويل ومن أصاب فله أجرا ومن أخطأ فله أجر واحد نعم ولا يجوز القدح بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحط منهم والدخول فيما وقع وشجر بينهم طضي الله تعالى عنهم وأرضاهم